أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون 129. فالق وَجَعَلَ وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا 120. ذلك تقدير العزيز العليم الَّذِي وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الْآيَاتِ لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس وَاحِدَةٍ فمستقوا ومستودع قد فصلنا الْآيَاتِ لقوم يفقهون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 119. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات, وجنات من أعناب والزيتون والرم 111. وكان وغير متشابه 112. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه 113. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء